ایرانی ایرانی دَبَرُتَ تَخْنَانَ مَا لَكُوتُكَ رَبَّاهُ دَبَرُتَ ولكوتك رضوان ورضاءك إحسان وَكِتَابُكَ القرآن ان لا جانن ان تغان بالقران ربي قال حب ان تجعلني بما نرى ربي عارفا وان تمزج الايمان ربي انا متضرعون يا ربي أنا عبدك المتضرعون يا ربي أنا عبدك المتضرعون يا ربي أنا صائم وبطاعتي مسعود وسعبتي بالخالق المعبود أنا طائر وبطوة مسعود قد نشيس نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذا عطوا القرآن الكريم أرطاق إلهي دمور حين جارية والقلب تخرصه في إن ضل قلبي إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه فقلبي أنت تعرفه تاری فوگی او که ندم بی که بیران انتظار